يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ فَقُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كنتم مؤمنين إنما إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ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 فعل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالالف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنا منه وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربكم إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سوَّنْقِفٍ قلوب الذين كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فوق الأعناق وَأَضْرِبُوا منهم كُلَّ بَنَانٍ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَا لِكُمْ قو أن للكافرين عذاب الن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحذفا للقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد با بغضب من الله ومؤه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلا حسنا إن الله سميع عليم ذالكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم فياتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وعنه وأنتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كالذين قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب بعيد الله صم البكم الذين لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خيرا لأسمعهم وَلَوْ أسمعهم لتولوا وَهُمْ معرضون يا أَيُّهَا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عاده اجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويوفّر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتنوك أو, أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم ما قالوا قد سمعنا لو نشاءنا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير ال وإذ قَالُوا اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا ولا ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السدون وإذ يريكموهم إذا اتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء إدينهم وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ